يا ربي أحبك أحبك يا ربي أحبك أحبك يا ربي أحبك أحبك إني أحبك, أحبك, أحبك, أحبك وتعرف عني سري وعلني تعرف عني سري وعلني بعقل وق kau Rabb, aku cintai أحبك قمعاً وأملاً، أحبك قولاً وعملاً، أحبك قمعاً وأملاً، أحبك قولاً وعملاً. لك العفو حتى تعفو ترضى، لك العفو حتى تغفو ترضى. ويرتاح قلبي بذكرك يا ربي احبك يا ربي احبك احبك يا ربي احبك I love you, I love you, Lord. I love you, Lord.